بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد لقاتلهم النياد ومستقيم مع لآله وصحبه إجمعين اللهم وبتالك أمصارنا وطلق به سياتنا وشرق به صدورنا ويصر به نورنا ورجعه عن قروبنا وستعمل به رسابنا لحول التواقوة فإن منه ولا حول ولا قوة إلا يا راسنا يا راسنا يا رب العالمين نحن في جنوبه ليبيا والمشارق دارنا هنا كنا ليل عمر ديننا و اللهم الاسلامي في ايامنا الله منا فينا سبح الله ونعم الوكيل على اقصينا وعلى اعذائنا وخدماتنا الماضه وخدماتنا اللي بقيت العالمين اللهم يا رب رزقنا فهم النبيين بحكم الملائك المقربين وانصرنا يا رب رفقنا بعاتنا وعات عنا وعق اللهم إنك قلت وقولك الحق وجعوني استجيب أستجيب لكم فأسألك يا رضي دعوات تستجيبوا فأسألك يا رضي تبدية لدعواتنا والإخواننا أنا بكتنا وحمدينا ولي كل من ضحى في سبيل تعلمن كتاب الله بدليل من ضحى وقته في سبيل تعلمه تعلم من كتاب الله في سبيل تبني كتاب الله في سبيل تبني كتاب الله أستغفر الله لهم التوفيق وجمع التوفيق إن لهم على من شيء كبير. وأسأل الله كذلك أن النجاة هي الأوفى كل لا من استثماء في إجاح هذه التورة من الكفة والأخوات والمشركين والمشركات لهم جميعا أن دعاء الله بحر العيد إن شاء الله في حصة الأخيرة كنت أن الدرس متواصل من أن صوت مسموعاً ولكن أعلمت فيما بعد أن الصوت قد مقاطع ولم تسمع من بقية درس فرشي الأمور فأضطب إلى يعادته ولو برجابة وهكذا لم يبقى عمال لهذه الدورة من بصول الإيمان قانون إلا بعض الأحكام في معرفة في الجمع بين الأوذه الجائلة لقلون وما نخصص بعدها بإذن الله بعض الحصص للمراجعة لعدل حصة او حصتان او ثلاثة على حسب ما يقتضيه الحال ثم بعد ذلك بابن الله اجري بالاستبارة واسأل الله ان يفتح علينا وعليكم من خزائر فضلي وفضلي حتى نستوعب ما سمعناه ما تعلمناه وان نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وان يرزقنا وإياكم الفهناء والعمل انه سميت مجيد تحية خاصة وتحية اكبار شيخنا عليم حسين العباسي الذي حرص كل حصة وعباده الا ان يواكب معنا هذه الدورة و لمس فيه حبه وسبقه وتواضعه وهي لعمر اخلاق القرآن هذه اخلاقه القرآن سواء كان طالبا وكان شيخا كان تليبا او كان أستاذا كان عالما او متعلما هكذا هكذا هكذا يكون القرآن شفيعا لأصحابه الذين عملوا بما جاء فيه والذين تلاطعوا من حيث القرآن والذين عملوا بما جاء هذا القرآن العظيم هذا القرآن المجيد هذا القرآن الذي هو منة من الله فضل من الله كل بفضل الله وبرحمته فذلك فليفرحوا لحق لنا أن نفرح وأن ننعم بهذا الكتاب بهذا القرآن العزيز أسأل الله أن نعزنا به وأن يؤكرمنا به الدنيا. وفي الآخرة أسأل الله العظيم أن يكون لنا شفيعا يوم القيامة أن يكون لنا مؤنسا أن يكون لنا مصاحبا أن يكون لنا ضياءا ونورا على الصراط وأن يكون لنا كذلك أمنا وأمانا من عذاب الله إنه سميعا قريب ولا حظة ولا قوتا إلا بالله العديد العديد أني آمين للعالمين سعدت لكم ماتثيرا أشعر حقيقة في هذا التواصل معكم بالحرص بالصدق بمحبة القرآن معذرة في هذه الغيابات معذرة عن هذه قلت الغيابات أصلاً هو يعلم الله أني أحرص ولكن من الظروف ما طاهرة من بعض المسابقات التي اضطروا إلى الإشراف عليها بسبب أو بآخر أن نتأخر من أن متأخراً ومن بعض التعب الله أن يجب عليكم وعلمي عندكم لهذا من كين لآخر الحقيقة لأنها أستحني بمعنى أن لا أوفيت من عحدي ولكن ما لها ما معذرة من الله ومعذرة منهم لهذا التخلص هذا التأخذ هذا من هذا الانتطاع وأسأل الله أن يمنع أن يوانع وأن يحفظ النار وعية حفظيه وقلت بالدرس الأخير من غصوري الإمام القلون كما حدثنا في في الحصة الأخيرة قلنا أن الأحكام أحكام أو الرصول أو القواعد هذه أو علم التهيير بصفة عامة ينقسم إلى قسمين ينقسم إلى قسمين إلى قسمين هناك أحكام منطردة وأحكام منفردة فالأحكام المطلدة هي ما يعبر عنه بالأصول الأبواب الأصولية كباب المبدي والتفكين والترقيق وباب الانفار والإبغاء هذه نسميها في علم التهيد أحكام مطلدة وهناك أحكام منفردة يعبر عنها كذلك بفرس الفروض بما درسناه سابقاً تُعتبر أحكام أو تُعتبر أحكام مُتَرِيدَةَ أي تُعتبر بقواعد معينة. وأما الليلة بإذن الله سنتحدث عن الأحكام المُتَرِيدَةَ أي الأحكام التي لا تخضع بقاعدة حكيمة. أنا أحرص على هي التي ما عنها هذه الليلة بذنّيّ، وأول غا أولها يجب أن نعرف أن الذين قالون سكنا لها في رمي الغائم بالمذكّر أو المؤنث إم سُبِقَ بِوَعٍ أو بثاء أو بِثُمَّةٍ أو بِلاَعٍ عند ضمير الغائب هو إن ابتدعنا به فليقول بالقرائن ضمها هو يخليه ويميت هو الذي أنشأكم ذكر ابتدعنا بها من غير حروف العطف أو الظلم أو التف كل قرائن على ضمها ولئن أن ابتدأ لها ساكنة فإن صدقت دواو أو بفار أو بلام أو بثم فلإمام فل... قلول فكنا لها سواء كان الضمير هو للمخاطر أو للمؤمنة هي يقرأ وهو الذي أنشأكم وهو الذي أو وهي تجري وهو وهي حتى ولو وقمنا عليها فإن الاله تبقى ساتنه وهو وهي كذا في حالة الوصل وفي حالة الوقف على حد مستوى ثم إن سبق بلاء كذلك إن هذا نحو البلاء المبين نحو لذلك في موضع واحد سبق ممير مظاهر هو بثم وهو في سورة القصص ثم هو يوم القيامة من المحضرين ثم هو يقرأها لمن القانون بتذكير ثم هو يوم القيامة وطبعا هنا القراء من يقرأها بأضم ثم هو يوم القيامة نسمى لنا القانون أن سكن الها في موضع واحد أي لا نظير له كذلك قرأ كسر البار لكلمة بيوت جمع بي تجمع على بيوت من القراء من قرأ بكسر الباء ومنهم من قرأ بضمها فعند اتمام قلول يقرأ بكسر الباء بيوت سواء كانت معطتان أو نكره كما قلت بيوت من ابوابها او بيوت الذين نرى ان ترقع هكذا لكسر الباء لا يصح أن نقرأ برواية من ولا ضم الباء ضم الباء ليس على رواية قرء كذلك له في الكلمات الأربع أو الكلمات الأربع الثالثة وهي وتعدو ويهدي ويخصمون هذه الكلمات الأربع أولا نعمة نعمة تكررت مرتين المرة الأولى في مورع الأول في سورة البقرة من قوله تعالى من تبدو الصدقات فنعمه هي فنعمه والموضع الثالث سورة إن النساء إن الله نعمه يعيدكم له فهذه كلمة نعمه التي أصلها أصواها ناعمة ما ناعمة ما. أول كلمة النية الأولى في الثانية سفينة العين وخسرت النم نم م... أخطأت نم نعم هذه نعم التي موضعين البقرة وأنثى والثالثة لها تقرأ بجواز الوجهين الوجه الأول هو إسكار العين وتشديد ال إسكار العين وتشديد الين لعما الين فيها إدغام عر ون والعين ساكنة هذا الوجه وإن رده بعض النحاء إلا أن هذا رد غير مقبول بأن القرآن يؤخذ بالتلقي والمشافهة فالعمدة هنا على الروايح وكما هو معلوم أن قواعد النحو وصرف هذه استمتت في او بعد نزول القرآن الكلمة الثالية وهي الكلمة تعدو وكل من رملا تعدو في السبك تعدو اتلا بالاسكان العير وباختلاس حركتها تعدو تعدوا هنا نطع بالحركة غير كاملة قلبي تلفيها فقط تعدوا جمع لما الوجهان صحيحان غير أننا شيخنا يقدمون الإسكان على الحركة ما أعرف عن هذا المصدر من الكتاب، أصل هذه الكلمة أو فعل تعدو وتعتدو تعبدو فقرأت لاسكان العين وتسديد الذال تعدو ثم جاءت كذلك فيها. اختلاس حركة العين والفتحة تعدو لا نقول تعدو كما يقرأ بعض القراء وإنما نقرأه باختلاس الحركة تعدو تعدو الكلمة الثالثة وهي في سورة نور عليه السلام أَمَنَ لا يهدي يهدي ما كده بإسكانة الهاء حَرَكَتِهَا حركتها وهي الفتحة يهدي أما لا يهدي يهدي إما أن قرأها بالإسكانة هو غير الأول يهدي وإما باختلاف حركة الفتحة فيها يهدي الكلمة بالأخيرة وهم يخصمون لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون أصل فعل هذا يختصمون يختصمون وقع فيه إبغاء وجاز فيه إسكان واختلاس حركتها وهي الفتحة يخصمون وليس يخصمون كفاة رواية أخرى أو لا يهدي رواية أخرى إذا عندها هذه الكلمات الأربع تقرؤ بجواب الوجهين إنما بإسكان الحرق الثاني بإسكان الحرق الثاني أو باختلاف حركته على تفصيل في نعم حركة الحرق الثاني هي الكسرة وتعزو ويخصمونا في الفتحة ودائما هذا ما يعول فيه على التلقي والمشافة كذلك أذكر أن هذا هذه الكلمات وهذا الدرس ثلاثة ترشفو هو ليس مقارنة بلوية حفص. هنا هذه القراءة نافع الثلاث بين قانون و ورث. قرأ كذلك لمن قانون بإسكان الراء في كلمة قربة القول تعالى. أَلَا إِنَّهَا قربة لهم سورة التهوبة ثم كذلك قرأ الاسكان لها للأمر في ثلاثة الموابع من رفوان الكريم موضعان بسورة الحج من قوضه تعالى ثم من يقطع فلينظر هل يذكر انكيده ما يغير ثم من يقطع هنالك ان يطراها بالكسر ثم من يقطع ثم من لا وَلْيَتَمَتَّعُونَ فَيَسَوْكَ يَحْنَمُونَ هذه بصورة الله بعض التبوت عندها لأمر الأمر اللي كما نعرف يكون من أمرك سورة لي لي بالكسر بطروف ثم الوا بحرف العطف ثم الوا فأرأها بإسكانها ثم يقطع أما لو إذا ابتدأنا بها فلابد أن نبتبع بها مكسورة لأنه لا يمكن لابتداؤه بحرف ساكن هذا في حالة الوصف أما في حالة الابتداء لابد أن نحرك اللام .لنقول لي يقطع لي يقضو لي يتم كذلك قرأ بالاسماء وهذا الإسماء ليس هو كما تبدي الوقت على أرق الكلم أو عفر الوقت على الدرس الذي اخذناه وهو ما يتعلق لكيفية الوقت على الحق في اخر من كلمة من على وقف من كلمة من جوازي استعاني الحق او الإشمال أو الروم وهذا مبحث خاص بالوقف وأما الذي يتحدث عليه عنه هو الإشمال في سيئة سيئة وقد تكررت في أدهين في سورتين في سورة هود والحكبوت وثيئة بلمؤلف جاءت في سورة في تبارك الملك الإشماعب هنا الإشماعب هنا ليست كحالة الوقف بل هو النطق بحركة مركبة من حركتين ضغمة وكسرة وجزء الضغمة هو المقدم وهو الأقل ويبيني جزء كسرة وهو الأكثر فنقول في أبنير في التوده الذي نجتره في ردة أن نرى حركة الصفات وقعنا ضمها في بداية ثم ننتقل إلى التحليل مع طبعا المذن اللي هو المذن ف هذا الاسمال الذي هو نطق بحركتين نعم حركة مركبة من الحركتين جزء ضمنه هو الاقل وهو المقدر وجزء الكسرة وهو اكثر وطبعا لابد فيه من التدريب على هذا كذلك قرأ الإمام القانون كما عند طريقة القرآن السبعة بالإضغام مع الإسمان والإخفاء في كلمة تأمنا هذه الكلمة تأمنا أو فعلا تأمنا من سورة قيمة يوسف آية الحالي عشر هو إضغار كبير بالوجهين أي بالإدغاء مع الإسمان إشارة لحركة النون المدغمة أو بالإخفاء وهو المعبر عنه بالاختلاس لأن تأمننا هكذا كذلك قرأ بجواز المذي والقصر في كلمة ها أنتم ها أنتم الذي وعد أربع مرات في القرآن الكريم وله فيها تسهيل الذنب ها أنتم مع جواز المذي والقصر ذلك باختلاف القراء في أصلها فالهذه الهاء هي هاء التنبيه أم كددت من همدة وقع هم ذلك من الهمدة ما يتعلق لفرش الكروح التي كلمات منتشرة القرآن الكريم تقرأ بهذه الكيفيات التي ذكرتها وكما قلت ليس هذا مقارنة برواية حفص فإذا قارننا بين الإمامين قلون حفص نجد عزيزة الكلمات التي اختلفتها فيها و نمر الآن إلى كافية الجمع إلى أن الباب ترسل على تفضل قليني منه؟ هل يستعين من؟ هل إذا إذا كان من ولاية بعض الأسئلة تسمعونني؟ هل, هل... هل لديتكم بعض الأسئلة؟ نعم لا قراء لذا بسماء مع الضغط من من ما هو ما. قالوا من علمنا أن عن الظريرة لا يرى الإشمام لأنه فيه إشارة بلا الحركة لحركة الضمة إشارة فقط من ما هي فائدة هذا الإشمام وفائده حتى يعرف السامع أو القارئ أن الذي وقع إدغامه هو النون المتحركة وليس نون سا وليس نون ساكنة حتى نعلم الفرق بين إن أو كنا أو أتمنا مثلا وتأمينا فلو تركنا الإشمام لا استواء الأمر بهذه الكلمات كلها فلابد من قراءتها بالإشمام حتى نعرف حركة النور التي وقع إضغامها وهي الضمة وليس ساكنا وأما الكلمات الأربع التي قد يجوز فيها الوجهان الإسكان والاختلاس نعما تبدو يجي يقسمون هذا بالإسكان نعما إنما تبدو يجي يقسمون هذا بالاختلاس على أننا لا نشدد طبعاً في النطق بها فمن أعرضه النطق بالإسكان يقرأها بالاختلاص وما دام للوجهان جائزين فلا حرج بذلك إن شاء الله أعزنا نطق الكلمات الأربع قلنا نعمة تحدو بكم تريد أن تريد أن تخزيلها نعمة نعمة تحدو يخصن يخذي ماذا؟ بالإسكان كلمة يحصن بكسر السين لا تعتبر من الأصول لا تعتبر من الأصول هذه من الحفارش الحروف ولكن دقاراً بمن يقرؤوا بفتح السين يحسبون وقلنا الكلمات كثيرة إذا اعتبرنا يحسبوا أو يخضعون أو يكتبون بالتشديد وبالتحريف سيئة نطقها قبل هنا عيدها هذا ما تلقيته طبعا شيخي. سيئة أت فلما رأوه زلفتان سيئة زلفتان أتي بالتحصيل معه وهنا طبعا وبعدها أتي بالسيب التي ما حرك مركبة للظلمة وكسرت لفتيئة ثم لرشع ولا أث ولا أثرك شفتيا مضمومتين بالنسبة لفتيئة ليس ليس فيها رأتان إلا أن أقول أنها تقرأ بالإشمام وبالكسرة الخالصة لعناق شراعتها بالإسماء ومن القراء من يترك الإسماء ليس محل اتفاق أي بين كل القراء بالإسماء لا ليس لحقص لي فيها إسماء أليست الدالة المشجدة في الياه دي نعم تعدو نعم والمينة نعمة هذه الفروف كلها بعد الحق الثاني لا تجد تجدوا حرقا مشددا نعمة تعدو تعدو ها كذلك شديد يقسمون. بالنسبة لها أنتم ونل معك الكثير من هذا مع المد والقصر أو مع القصر والمد كما ذكرت عقبا القصر هو الوجه الأول والمد الوجه الثاني وعيس فيها إبدال لقليول الإبدال يورشين هذا بسهاله في الورثين نظر إلى كيفية الجمع لألون، وأعتقد أن. هذا اللي هذا هو شاء الله مفهوم ووعد لديكم لأنكم قصدنا الأخوات فانضقتم هذا فيما يزيد على الحزب الأول نحن لفضل الله بدأنا الحزب الثاني وكل مرة نقرأ من صفحة كاملة باستثناء بعض الغيابات وبعض ارتفاعات من من الناس. كما صارت الحصة في الماضية مع العسفلة نكمل. انا ندري ان انا الصفحة اعتدعني جدا جندي. انا بقية اخوات ما يقدّم السلام على الله ومرتّبنا الجسد لرؤية الإمام قنول نجد بعض الكلمات تقرأ بأكثر من وزن، أغلب الكلمات تقرأ بوجه واحد، والقلة القليلة يجوز فيها الوجهان فمثلا على سبيل الذكر لا أحصر فهلك مثلا مد المنفصل يقرأ بجواد الوجهين بالقصر وبالتوسط كذلك نيب الجمعي تقرأ بجواز وجهين بالإسكار وبالضم مع الصلة وكذلك لقطة التوراة تقرأ بجواز الوجهين بالفتح وبالتقليل كذلك كما ذكرت في باب الهمز في باب الهمز بالنسبة للمضمومة كمكسورة تقرأ بتحقيق أولى وابدالي او تسهيلي الثانية كذلك بسوي الا فقر بالوشعيل بالابدالي مع الابغاء وبتسهيل اولا وتحقيقي الثانية كذلك عندنا كذلك الذي بأن يأذن له كذلك عندما في بد إظهار وإدراج يبين كم معنا تقرأ بالإدغام وتقرأ بالإظهار كذلك يلهث لذلك تقرأ بالاضغاني والابهر كذلك إذا بالهمز عندنا آ الله آية ذكرين تطرع بجوازي الوجعين بالإبدال وبالتسهيل مع وجود وجه آخر في آلانة وهو أحسن في الناجة نخلقكم كذلك فيها الإضغام الكامل والإضغام لذلك عندنا في باب الهرز ها وشهد خلقا ها وشهد خلقا تقرأ بماذا لو تذكرونه ها وشهد خلقا كيف تقرأ عند من قلول تقرؤوا بالإدخال وبغيره عن تقرؤوا بالإدخال وبعدم الإدخال أي تحقيق غيورة السيلة الثانية مع الإدخال وعدمه، وهو الأول وهو المقدّد فنس الإدخال عندنا. ومن يأتيه مؤمناً قد عمل الصالحات ومن يأتيه مؤمناً قد عمل الصالحات هي تكره بجواز الوجهين نوم الوجهان. كيف تكره يأتيه مؤمناً بالصلة وعدمها رقم الله فيكم بالصلة وعدمها ما هو المقدم ما هو المقدم ما هو المقدم الصلاة لا عدم الصلاة فارغ عدم الصلاة وهو المقدم لأن هذه الأفعال كلها طرأها بعدم الصلاة فالأصل فالصل وعدم الصلة عدم الصلة نعم. كذلك في منذ التحييب والترقيق عندنا كلمة القطر تقرأ بالتسخين والترتيق مع تقديم الترتيق فما هي بقية الكلمات ما جمالية هلت عني سلطانية نعم تقرأ بالطريق والإبغام في حالة الوصل مصر كلمة مصر ونذر نعم تقرأ هذه كلمة فرق نعم تقرأ بالوجهين عشر رجاء أن نكتب القطر لا قطر فقط نتبه إلى هذا الخطأ الشائع وهو رسم كلمة قطر من غير تعريف هذه الكلمة وردت في الآية الكريمة يجب أن نأخذها كما وردت في الآية وردت في الآية أوله تعالى وأسلنا له علم القطر القطر فلا يصح أبداً أن نتلفظ بها من غير تعريف والرجاء لانتباه إلى هذا أحسن في القطر نعم هكذا القطر هذا هو الصوراد أما من يكتب كلمة قطر فقط فهذا غير منطفير لأنها لم ترد إلا في موضع راحب في كامل أتوني أفرر عليه كترة هذه لم تأتي راء ساكنة سكون عرضية وإنما التي فيها راء ساكنة عرضية أو فقط وأما أتوني أفرر عليه كترة فهذا مد منها عوض إذن هذا ما يتعلق بما يقرؤه في جواز إلى الوشحيني، يقرؤه بجواز الوشحيني من حيث الأدف والتقليل من حيث الإغراء والإقتراع، من حيث المد والقصر، من حيث إسكان. طبعا حيث الصيلة وعدم الصيلة أنا إلا أحسن اللي الكرة البيضاء والذهب أنا إلا هل ولتلك تحريرات بعض التحريرات في, في اجتماع المنتصل مع المتصل الذي تغير سببه مناركة بعض الأوجه الغير منها جائدة ان شاء الله الحب لله فما اتى لي الله نعم فيها في هذه الوجهان نعم في الوقت ناجية اتى الحرف والإخبار إما يحكي في الآية أو جزء منها حيث يقرأ القارئ إما آية كاملة أو بعضها بحيث ما يقضيه الوقت على المعاني، إلا أن نقف على آية أو على بعضها حيث يستسأو. الوقت كما بينا في باب الوقت ولباتداء فإن وجدت تلمة مما ذكرناه آلفا يجوز فيها الوجتان نبدأ أن نأتي بالوجتان الأول والثالث والثالثة الوجتان أو الراها على أنه على أن بعض الأوزن هي جائزة فقط وذلك كالمد العارض المد العارض أو حوجه المد العارض يسمى خلافا جائزا يختار القارئ وجها واحدا نعم وعما ديم الجمع والمفصل والتوراة وتقليل والإنهار والإدغام فهذا يعتبر ثلاث واجب يبدأ من الإتيان به ذنب في حالة قراءة الرواية مع الجمع يبدأ أن نأتي فقط وأما الجائدة فلا حرثت في تركها كان المدى العارف وكالوقف بالروم والإسمام الوقف بالروم والإسمام الأخفرس واجتماع مدى المتصل مع التوراة والنوم الجمع هل فيها تحريرات نعم يذكر بعضهم أن فيها تحريرات وأن الأوجه الجائزة هي خمسة فقط ولكننا ما تواثر في دلدنا من جواز الأوجه الثمالية هذا ماذا تره شيخنا شيخ سيد علي النور السفاقسي رحمه الله أن كل الأوجه ذا وهذا كذلك ما الذهبي في اشياء غبيه عن بعض مشايخنا من جوابي الاولي الثمانيه لو كان منها ما هو ممنوع لا منع الشاطبي هذا فلو فلو وجدنا مثلا آية أو بعض آية بها من جمع فقط نعم يوم رابع يعمل أسيز جميع الأوصاف ليس ما هو منه ليس منها وهم منه عاد كل أوصي جائزه وكل طبعا كما يقول مسيحنا علموا كما علمتم وكل يقر يقرؤ يقر يقر من كل يقرأ أو يقرأ بما قرأ به فيطلع الإنسان على هذه الطرق ولا ينكر ما هو ثابت بالنقل بالتوترين عن حسنت إذن إن وجدت آية أو بعض آية بها من جمع فإنها تقرأ بالوشهين بالإسكاني وبالضمن مع الصلاة وذلك طبعا إن وجدت قبل متحق فمثلا في سورة الفيل قول الله تعالى الله الناس يقولون فيه بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أداه تضيهم لإجارة من سجيل وجعلوا تعصب نقود وبتفت الاية الثانية لأن الاية الأولى ليس بها ثلاث فهذه الآية نقف على كل آية منها ويقوم ترتيب أوزوهها ألم يدع الكيدهم في تغيير هذا بالكامل ويقوم مع الظهار ثم نأتي قبل أن نواصل الآية الثالثة نأتي بالضمن مع الخلف ألم يدع الكيدهم في تغيير والإقدار والصلة هو قصف أي مقدر لقدر الحركة كيد، ألم يجعل كيده في تضليل، ثم يواصل وارجع ويا لسكن، وارسل عليهم طيرا أدابيل، نعيدها بضم العصيلات، وارسل عليهم طيرا أدابيل، ثم عرج إلى لسكن. داريهم بحجاره من سجيل اكل الضرر جعلهم مو تعصم حدود اكل الضرر رجعله هكذا يكون على أثره هذا. الوقت المشرق وإذا رأى الطالب على شيخان وقتذاك مثلاً بعض التحذيرات ثمانية في التوراة وعدد جوات كل ما لم فعل. فالأعذار كل قولي إلى صاحبه. فتقولين قرأت لجواز الأوزه الثلاثة عشر على فلان من فلان عن سيتي وتقولين قرأت لتحريراتنا أي لمنع بعض الأوزه عن الشيخ فلان وهو عن فلان عن فلان حتى نحافظ على هذه الطرق وتكون صحيحة بإذن الله الحالة الثانية لو وجدنا مدى منفصلة في الآية مفصلت فقط كما في قولهم تعالى في سورة الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا, إنا أَعْطَيْنَا الكوثر الْكَوْتَرَ قرأناه في القصر ثم نأتي بالتوسط ولا نكمل السورة ثم نأتي بالوزه الثاني فلا نمره حتى نأتي بكل الأوجه معا التبديل شابت حالة التطبيق ننتجه هنا إلى هذا عندما آتي بالوشف الأول فأقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْقَلْنَاكَ الْكَوْتَرْ ثم أريد أن آتيا بوجه الثاني وهو تؤولي الصورة فأسأل سؤالا ماذا يجب أن ننتبه إليه في حالة اكتبائنا بأول الصورة ماذا نتفكر أحسن بالبسملة أحسن ماذا بالبسملة إذا عندما آتي بالوسط الثاني لا أقل عن البسمة لأن البسمة في أول الصورة لا بد منها عدا ضراة فأتي بالوسط الثاني مبتدئا بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْتَرِ إذن ما ألاحظه وأسمعه الكثير من هذا الطلبة هو إعادة الوجه التالي أو الثالث أحيانا معه الرابع مع إهمالهم للبسملة ويظنون أن الإثيان بها في الوجه الأول كاتل وفي الحقيقة لابد من إعادتها مع كل وجه من الأوهر التي نقرأ بها في أول السورة نعم؟ فقال الشافعية لابد منها في الاداء كصورة سواءا في التوبة تمنع أما في بقية الصور لبده إلى الاتيان بها سواء كلها لقى البشر الأول أو الثاني أو الثالث طيب إذا كان وجدنا آية بها مين جمع وبعدها حمزة قطع إن وجدنا آية أو بعض آية بها مين جمع واقعة قبل حمزة قطع هنا لابد من قراءتها بثلاثة أوزه كما في قوله تعالى من سورة التيل إلا من آمنوا وعمل الصالحات فلهم أجر غير ممنون نقرأها ثم القصر ثم الصلة التوسط لماذا؟ لأن في حالة قراءتها للذنب مع أصلة تصبح مدى منفصلة كل مين كل مين جمع وقدت قبل همزة قطع فيها بقالول ثلاثة أولهم الاستيعاب هي تربت عن ذلك من حكمة ثم أضم مع الصلة الصغرى وهي المضاعفة الطويلة والسيلة الكبرى لحن أصبحت من ذلك المفصل الحث. فإن عندما تقرأ بالصلة بالضمن مع الصلة يتوسر فيها الشرق والسبب هذه الصلة التي حكمت بوقعتها بالكلمة الأولى وننظر إلى الكلمة الموارفة نجد بها همزة قطع وهو السبب فالشرق والسبب قد يتمع في كلمتين فهنا تأخذ حكم المتصل أي تقرأه بجواز الورثية بالقصر وبالتوسط نعم تصبح مباد الانتصال الحكمي هو عبارة عن المتصل حكمي لأنه لا يوجد إلا في حالة الضم مع أصلة لا بالنسبة لها الضمير هي واضح حكم المفصل واضحة أما ميم الجمع في تقديري هي التي في الضمير لا نرى مبدا مفصلا وإلا ما يتوصل إليه بالوجه الثاني أي بضمها في حالة أنه ضمها فقط أما هاء الضمير ما هو عندما تقرأ وما يضل به إلا به إلا فهو يخليك تماما مع المتصل بحيث الشرط والسبب أما ميم الجمع ستقول تقرأ قول الله تعالى فلاهم عجر عجر فلاهم عجر ف فيها منفصل أيها المفصل لا يتأتى المفصل إلا لحالة من أضعافها. إذا لا فلا تطوع. الحالة الرابعة وهي جمع المفصل مع المجمع، سواء. قد من المتصل على من الجمع أو تأخر فالأولو دائما أربعة نعم أربعة أولو وذلك كما في سورة أول سورة البقرة عوض النشطاء هو مد مد الصيلة يأخذ حكم المتصل حكم المتصل مد الصيلة يأخذ حكم المتصل وليس هو متصل حكمي لأن الحكمي هو ما ساده أو ما اتفق معه في الحكمي وخالفه في التركيبة لأ بالنسبة لمدى الصلة لهذا الضمير هو حقيقي معاملة متصدمة. إذا عندنا في اتماع المتصل مع المنشمع أربعة أوجه أما يتقدم المتصل أو يتأخر هذه الأوجه إثناني في المنفصل واثناني في المنشمع الحاصل أربعة أوجه كافية ترتيبها قصر مع الإسكان قصر مع الصلة توسط مع المنشم. إسكام توصلت مع الضم عرض الوطيق هكذا نبدأ بمثلا الآية تعالى والذين يؤمنون بما أنسل إليك وما أنسل من قبلك هم يؤمنون فيها مفصل في أول الآية وفيها ميمتان في آخر الآية. ترقيمها يقول باخذ لاعتبار إلى الأقرب للوقت إلى كلمة موقوف عليها ما لم يتكرر فإذا تكررت يعتد بالأول فقط. فلا تبي ب وجه الأداء وهو القصر في المنفصل على إسكان ميم الجمع ثم يبقى المفصل على حاله من القصر وهنا نغير من الجمع للضغم فيقول وجه التالية القصر مع الضغمها مع السلافة طبعات الحال ثم ننتقل إلى المنفصل فنأتي به على إسكان وعلى ضمها. اللي الأربعة أولى على القصر يأتي وجهه الاستان والضهر ومع التوصي لنا وجه الاستان وأظهره هذا وترتيبها وتنظيمها وما أرنا به طبعا على مسافها. طيب لو لا, لا تفكري في الاختبار نراجع إن شاء الله ثم نعين إن شاء الله تاريخ الاختبار لا تنزعج من الاختبار لذلك الله الخير أسأل الله أنه يسهل لنا وييسر ويسهل لنا لا في مشكلة ليست غايتنا أن نصعب بل غايتنا أن نفيد ونستفيد إن شاء الله نحن عبد العزيز متى يكون الاتبار نراجع إن شاء الله نخطص بعد الحشخص لمراجعة ثم بإذن الله نعلم عن التاريخ موعدة باختبار بسرعة الله أن أكون من المحفظين ومن الفائزين في الدنيا وفي الآخرة سيبني الله إن شاء الله إن شاء الله سيدنا عبد الحسين عبد الحسين حباتي نرد الموقف إن شاء الله وراء الموحق إن شاء الله وراء كلمة هذه الدورة على خير ومواصلة إن شاء الله في دورات أخرى إن شاء الله ف هذا هذا مما عقده من الصدقات الجارية بإذن الله علمه الناس علم العلم بس القرآن تعليم القرآن هذا بإذن الله من الصدقات الجارية كل من علنا كل من سأنا في تبرير هذا العلم سواء مباشرة أو بواسطة بفعالة قليلة أو كثيرة هذا بإذن الله من الصفات الجارية التي يدون أجرها ويمتفع بها الإنسان في حياته وفي ممادهه كذلك هذه الأوزر بقية فقط ها أنتم هؤلاء في هذه أكثر من أربعة ان شاء الله نتركها ان شاء الله مع المراجعة ان شاء الله المسألة حتى تستوعبوها اي فريقة الجمع نبدأ ان نأخذ المصحف الشريف ونأخذ معظم الايات التي اجتمع فيها المتصل أو منهم جمع أو هنا معا ونتدرب عليها مرة أو مرتين ثلاث عرب عشر مرات حتى نستوعبها وأنا متأكد أنها أغلبكم حدث في مها من خلال تطبيقنا للحزب الأول، وإن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله نستمر في التطبيق واسمية وفيه إن شاء الله، إن شاء الله والخير وإن شاء الله للمنسابات التحفيق إن شاء الله و. دار الله لي وعطمك في القرآن العظيم لنفعنا ويجاب من الدنيات والفكرة الحكيم وجعلهم جلا ويجاب من, من يوم الدين آمين آمين الله على سيدنا محمد على آله وصحبه الدين المعين اللهم لك الحمد على ما ولا ولك الحمد على ما عطيت ولك الحمد على ما تهمتنا ولكن الحمد على ما أحسنتي علينا ولكن الحمد في القولة ولك الحمد في الآخرة ولكن الحمد في الدنيا ولكن الحمد في الآخرة ولكن الحمد لكل المحامط ولكن الحمد كل حق من القرآن الكريم ولكن الحمد لكل حركة حرف من حروف قرآن الكريم ولكن الحمد حدث الحركات ولك الحمد حدث السجنات لك الحمد عدة المخلقات لك الحمد للأرض والسنوات الحمد لله الحمد لله. لهم أصلح ذات بيننا وإن دون قلوبنا ورصفنا رزقا حلالهم طيبا فيها ولا يقضينا يا ربي لك حمد على ما إحسرت ولك الحمد على ما علمتنا ولك الحمد يا ربي إلا نحب من ترضى اسأل الله لي يولكم العافية والمعافاة الدائمة الدين والدنيا والآخرة اسأل الله لي ولكم العافية والمعافاة الدائمة الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورحبا لكم يا صحاد جميعا الناس الاس ومرحبا بكم جميعا أسأل الله ألا يحرمنا من دقات الجمل والزكيرة؟ وسب الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.